بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م احسب الناس ان يدركوا ان يقولوا امننا وهم لا يفتنوا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 ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم وَمَا جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لن كفّر عنهم سيئاتهم ولن جزّيّنهم ولن أحسن الذي كانوا يعملون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 ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَالنَّحْمِلُ وَلَا حَمْلَ الْخَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْء إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِم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 طوفان وهم ظالمون فأجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوا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 وَإِن تَكْذِبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يَبْدَأُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ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 من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا قتلوه قالوا قتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون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 تون فِي ناديكم المُنكر، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: قالوا أتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين.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 وقالوا لا تخف ولا تحزن إن منجوك وأهلك إلا امرأتك إلا امرأتك كانت من الغابرين إن مازل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 وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ, وارجوا اليوم الآخر وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ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 آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلا هنا وإلا هم واحد وإلا هنا وإلا هم ونحن له مسلمون.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 اِذَا لَرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ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 يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل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 يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ كل نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ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 ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله فإن يأفكون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 فأحيى به الأرض من بعد موتها لا ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياه الدنيا الا لهو ولعب وان الدار الاخرة هي الحيان لو كانوا يعلمون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 فسوف يعلمون أو لم يروا أن جعلنا حراً آمنوا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون